وَلَئِنْ شَاءُ لَأَذْهَبَنَّكَ بِمَا لَا تَشْكُرُ بِسِيمَنَا وَلَتَعْرِفَنَّ نُجُمًا فِي لحن وَمَا كَانَ لَهُمْ أَنْ ma Quran lanhgu ngo the Hvala što Sa ta أجوركم innama ma yan khulun an nafsi يتولى ويستهدل قوما غير كنسا